تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في مشيده كما راينا ان الوقايه هي الاساس في درء وتفادي الحوادث الوقايه دي كشهاد مهم جدا في حياه الانسان بشكل أدير غفص الحوادث الانتباه طبعا الحذر الحيطه بشكل حتى لا يكون الانسان مسبب في الحوادث الا ان الانسان كما يقال إذا حل القضاء ضاق الفضاء يعني ما تجد الوقاية تجد الحيطة مي يورير بقشرة آذي صار آذي صار ولكن مي جو قن حد الوقاية بات يصار قن الحادث على الأقل ديكون ضامرس مرتاح ويتكون النتة متسبة في الحادث سغل قال الحادث مش يرقب بصنات قشرة مهم جدا نكتاز بعد وقوع الحادث وهو الحركات الإسعافية هام الأهمية نوع الإسعافات مهمة جدا ما خطر يغلب الحالات اللي انتصارا وان مصابني الحالات لا تتطلب ولا تنتظر وصول سيارة الإسعاف أما وصول طبيب أو وصول المريض إلى المستشفى بتكن حدوتيلق بين لحظات الأولى لختني ينقضت من الموت أدع عد أو نمسح فورس إن الحظ دزعلك أشملت الآيت ثواب الآيت الذي قرر نغدي ربي سبحانه وتعالى ومنحها فكانما احيا الناس جميعا عشان ممكن ينقذه من الحياه او يخفف عنه الاذى نرقب بعض الحالات بالامس منها اصابات الجلد نرقب الحروق الحروق الخارجيه والحروق الداخليه نرقب ايضا الجروح الجروح البسيطه والجروح الخطيره نرقب النزيف نرقب اصابات العظام قبل ما تكمل الدروس الدق من ممكن اد ادعاود غدوا الشرى بعض اسماء بعض المعلومات حول النزيف الاو سي يطلب تكمل بعض التوضيحات حول قضيه النزيف وخطر ديك الشيء اللي ممكن adiabatic صار ديك الشيء اللي جدا دين دين النزيف هو تقطع وعاء دموي زور شريان نكدازور الشريان ام غواريد ام شعره دمويه غرنا النزيف الخارجي والنزيف الداخلي والنزيف المستخرج النزيف الخارجي ص كذا نكداجور هذا عاد حد يركب الكبده من تفند لهو صغار يبين باسوري كذا اذا من جيكنا نغلو صغار ممكن تشريان نكط مض الوارث كولي كنغرس طارق سن من تينكيت ملي عندنا نزيف الداخلي وتنركب يا ما الا في الدماغ يغو كتاب جناس مثلا يتجور سلا موتو ا بلا الكاسك الله لا يقدر يبوتي قال كانوا مك الطوموبيل ما غيزل كيوضى تابجينا ممكن تشق ممكن قالوا تشق تيجي الناس بنزيف داخلي في المخ سواء مني انت ولا ها توت مين لان تق الكاسك في الفيت نانش نخاطي في الفيت نك لحد لايت كنترول لا ما بغيتعسي انا ما غاني جلب روسي كاين اللي زعما تنسيت المخ نغنفهم باللي في الفيت يكنش هذا حنا غيماني مخاطر خاطر تيت تبجنا الله يستر وخلاص المخ اجعد نزيف في الصدر مثلا اما في البطن وني نزيف داخله وترقبت وتنجل وتثبتت واما النزيف المستخرج دين دا مني اللي من الفتحات الطبيعيه من جسم الانسان استطاوانس نزارس السمس نص تقيدا من وهكذا كل الجهاز من هذه الاجهزه النزيف اللي يبان المختص لازم اتصوى الوطباب الى المختص انت اتي اما بالنسبه للنزيف وني هنا ننجل اتنعالج اتنسف كيف يتم إسعادة النزيف الخارجي ستجد عدى الزور ينقض أتجد كتشكرت نيل وفوز جمع الليغو أتجد العازل بشكو التصليد من قنحة خلاف مخاطر هناك أمراض عديدة تنتقل عبر الدم أتدري في موضع النزيف تسمع هذا الكمبريسون لوكال أتدري الدم وحده تمدد الموصب صوت دمعه الطمر حتى لا تحدث له حالة الصدمة حالة الصدمة قاتلة ستجد عدى قنحة قضية من ما تنتج في الدماغيريح ممكن المخ الدماغ هذه السفرة سقيلة من الدم والقلب والكليتين. صوت استمرت شمرت العضو وانا غلوجنا لمدة عشر دقائق بربه ان شاء الله هذا بدنا ولكن احيانا وانا تنجمت اه اسم التجللين ضغط الموضع ممكن لا يدفدي زيق الموسمات الزجاج الماضي قنو مسمير الماضي قنشراء ديني تسمى ناس الضغط عن بعد تزويد نقاط ثلاثة في جسم الانسان يك في الرقبة، يك تحت عظم الترقوة، يك في ثنية الزلفاخ، كل جنازة تنيت دربنت المسعفين مين اللي دربنت بشكل تطبق داخله تدفع لي رجع. واما بالنسبة لوغارو صارش شدص النقطة، الخطأ الشائع يغلب ميدن، الشيء اللي يقعس النازفين كذا زور، الجسم لوغارو بس لوغارو تداين دربات محكم، أتبيدك مثلاً يك قطعة قماش جروسي يو جن الخات، يعني العضواني اتزيرت لدرجة عديدة الجورن الجورنزاكوز اسمه ونيو وهو غير يكن احد يلقى اسمه قاضي فاستجدون القاضي او لوغارو سيقراف خاطي داخده ممولي غرنق بعض حالات الان مضطر بنادمه لوغارو من المي صاد عدقرت خياران لا ثلثة لهما اما اتجد انسان ندمت اذا منسات في السن عدق و ان العضونه دتوانكت اسط سنه نو غيرني ما غير نوض ما غير احتمال تزعلك دونك لا غالو وتجي تختدي متاش من مي مثال على ذلك صغعد غرش الضحايا غلوبه تغرس الناس في اختناق محالات اكثر استعجالا تكيد وحدك غرش متن عند عند هذا اثنين باش كتلي هدت راس تنفض هدت تن تنقد وني الا نغلسي في لك دمر ان شاء الله يدمن والطفن ماشي في جسم الانسان حوالي خمس لترات من الدم المختص قارنكن اتمكس خمس هذه الكمية من الدم في جسم الانسان تيمت دا 2 ما دابا نشي قطره ما خاطر قد ماشي غادي تمكوز اذا من جسم يسمي فقد ماشى الإنسان يقع في حالة صدمة ممكن يموت وما قد أذيت أو عطى ما سقى إجن إصابة تصاحبه مدى حياته. وني بالنسبة لباختصار شديد بالنسبة للنزيف. نمر بالنقطة المولدة الاختناق. اختناق نسب اللي ربي سبحانه وتعالى يخلق يخلقنا جهاز مهم جدا في جسم الإنسان ده الجهاز التنفسي. جزء من فسيج الانس والفم والقصب الهوائيين توني تاجرجنت الى نجرش جسدن من ددنن الرقبه الرئتين طروت تنقسم الى جزء اما سن الرئتين ني جس اسناح ويسله هوائيه لزالفير بيرمونير تشكار انت بالزاني اللي هو الاكسجينيه وداي تشكارين على مستوى تلك الاكياس يتم تبادل الغاز بين الاكسجين والدم وبين ثاني اكسيد الكربون والدم اي انتشكرين اني في ذلك كانت شمر ثلاث ملايين كيس في رئتينا، وكانت بقعة تنرزمها موني اي انتشكرين اي انتشت في طامور تغير انتش مساحة ارضية تقدر بخمسة وثمانين متر مربع قد ما شغلت باني اتدرت اي كانت شمرت في رئتينا من ايات الله سبحانه وتعالى في, في جسمنا الا ان هذا الجهاز التنفسي يضمن لنا طبعا التنفس نسيته في الاكسجين الى جميع خلايا الجسم بدون اكسجين لا نعيش وبواسطة نتخلص من ثاني اكسيد الكربون، دين الغاز الفاسد الى كان يختلف من انفنا وفمنا عند الزفير الانسان يختنق ممكن يختنق في بعض الحالات الاختناق في المنزل لا كان في حاولة المنزليه هذا يمكن يختنق بالغاز طبيعي غاز ويفيد اما بالبيطان القرعي الغاز اما باول اكسيد الكربون، اما بغازات سامه اخرى خاصة نتصرف اول اكسيد الكربون. اتاهني اول اكسيد الكربون هو قاتل سمس القاتل الصامت داك الغاز خطير جدا سمعني ديت تفغاو ونغازو يتفصل لشوفبا شوفاج نتا الدار لي شوف با لي ساغاز لا تي والغازو انت ولا ينق ما غادي اديندر يقول لي فامي تدار تدار تصلح غير بالشخص سبحان لافامي كاملة تموت اوكل افراد أما قلبنا دم تنتلكف من السبب نوع الغاز. اذا الوقاية من الوقاية ذكر بعض النقاط فقط. اولا يلزم جنح ذكرك، جن شوفها شدّرت. مقدّنوعية لزمت اسم كيفاش شتيركب، كيفها أدّيتوا أدي الله البرانش ما كيفها شلال الأنبيّ بتفوت لزمت عاد تزيزه أوه تورخت وهكذا. خسرتوا أدّيتوا الله. الثاني جعبت أني لتسوفق أول أكسيد الكاربون إلا شميني إلا تزنج أين شوفه الجعبت أني يجب أن تعد عمودية vertical to the direct allergenal lateras الخطأ يتطن ديس البعض مدن البتاني جعبت أني أتي جاموني وفقية أوريزونطال أتي سيت في الكولوار ديكت الشامبران بعد غير الصالون بعد أتي سوف غير الحوش يقول بلس كيفيته باشكاد أضمن سخان تقاع تدرس التحمى إلا يطا يطا, يطا, يطا يق من خطأ صمنه لتوقع تيرج صار ديرن أول الكربون ولتيب تجر بعد بدنا قارتب جناة نغ النمراد إلى دخان ممكن نتأت على نصف ممكن قع السبب عدم الانتباه لهذا الخطأ أما أنا مرض مثلاً لا طبعا ممكن يق مضطر مثلاً ديج أجلفس هين ديجعبت ممكن نطلع البالون بورس ديت فك البارون دينه تفسد. أدي يستجر صغير تدير كبعشوفاجني خلاص ليجر. تلاقي والبلس له هو والشي من كفاوتار تجعل يت يت يتفق تدرت. ممكن أسيبك الجن اختناق أفراد العائلة. وخطأ آخر لو سيغلط شوف دي دي اللي هو سي غلطة تجل كيميل اسمه شوفبا مس نلاصل دابا. دجن الخطأ دزعوق الخطر واني. ممكن ين نسبب اللي تفاوت من تيمس تطلع أكسجين. تحركان الى الاكسجينا ينمحل اني كمل غازه والاكسيد الكاربوني لا يتفاقين المحل اني يقولوا ميدنود في الصندباء قيم الدين اطفر عن التاورت مش كتفن خلاص يزواديس وهني دي قلنا الغلط يلزم الغلط لازمه لتكوني ومن اخطاء ايضا الداسي قلنا حبت تجريسه خاصة انه يشعل طون وبيض اما اسم غاراج يصلح اتي رجحت ونوبل سجمه تحمل يتابلين الغازي اللي يتفصني مخصي كناضين تحر اتجه الطريق طريق انتحار وني اللي اتجه طريق الانتحار بدون ان يشعر يلزم انططي او الخطأ الا دخل الخطأ ايضا يسبب في الاختناق اخلاب ان نجافي مع مع لي روح الملح يغلب تمطط وتوليه اتاو الباس تتخلضينين باش كدا عاد المحلول اكثر فعاليه باش كتنظف السيس ليكيفات مابوطاجي ما نقص غير تريح دينين الغازات النقاطيله خانقه يغلميتين يساراس تنول السنان تحس احرك تا قرجونتيك تنزرك حركت تحس حتى يندوني كنح دير كدا يرجع دقينا حد دقيشة صابب باموني وهو عادي غير عادي، إلسا خلاص هادي فصل محل ديس نشقله هو صغار الأكسجين يطوله بلي، وهذا كندينا الأرض يوضع هذا دوخ هذا سو جمدين بشكدسنا آآ ااا آآ تسعة، إذا صعد عاد جن محل يقعد يس تسر بالغاز وخاصة بالغاز جبيل مثلا، وإنت ديس طرق وقائية وكنا نود درس الساعة نشي نحكي ديس كل حد بالإشارة باب سديفها يفوح القنحة دي لما تنمس المحل يفوح الغاز تسرب الغاز أول شيء يلزم ديكو له أربع نشاهد العقل ونشعل تريسيتي مخاطر باتة تشعل الضوء باش كتر قبض قع شررت لإحداثه معين اللي تنسلني هذا يلتهي بين جو نيوكل هذا الانفجار وكان ما حلنا بضيواطة يقرب عاسك 4-5 سنة الدارية لا تفتدس اي ان المواسيل لا يعمر دين نيوكل هذه دول ضحايا لكن تسلم لكن ترقبونت لكن تسلم الخبارات تدارت ترابطي وشحال تسرب الغاز يقع ديس يلزم انتوله لتفادي وانتونيو مدى بينا ببسادي عالديم تدارت وخاصة انتجرسي يلزم اديش اديش دي منفذ دائم مثلا الفريجيدار ديستورتني يتنفس الزفر ستابسان تاع التقينتجرس صمت جدا على اقل ما يوقع عندنا تسرب الغاز ادي فاضين اسم باللي المغاز الغاز داريت يتطف نيفون تورتي جو رامون ايطوا ما ني لا نيوطا نيفو اسموليتي لي غلوجنا بصمت ما خاطر فار دي ص دونك اتريغيتي دي زاكوتوا بر زاكوت سين ما على اقل الهواء ني ادي ادي ف عمر ش ندير الكوزينير لونطو نوار ني مين تاعك يتجدد الهواء على الاقل بقاع انت تسرب الغاز وتكوني الجوني مفعم بذلك الغاز اذا النق ولي شعل ولي تسبب ولا ديك الشرار ولي الشعل ولي ولا تشعل بريكي ولا الشمعة ولا الضوء ولا اي شيء كل شغله تسبب في الشرار هادي تولاه بسيا ولا شغله ما تمشي نجيرع الشباك ما غرزبك طاقتك بتالا نديني مدنا لن دوخن مغيلا لنفشل نم وخاصة بالنسبة للسيو أترجح ان جرادي يضع وريتني ممكن ان بطل علاقة دي تقريبا ان وريتني جملة دي جرادي هذا زود رزن تقتل ممكن نضع خطر تبج ناس الغاز ليدوبخ اسمه اللي في حاله لو كان سفر الضحية والصغار هو أنفحص دي طريقة الفحص رجبي الوعي رجبي التنفس رجبي النب أصل قدمك إسعافات الأولية أصغر نقطه اخرى بالنسبه للانسداد المجاري التنفسيه يذكر الجهاز التنفسي مهم جدا في جسم الانسان يوفر لنا اسم الاوكسجين الى جميع خلايا الجسم ممكن ان تقع الانسداد لجهاز التنفسي سبت تقع على طريقته مثلا تتركي مثلا سرطو بروكس مثلا سكت البيتيمس سكت الرجوتوم سكتوال فرانك سكت فحت طبزانت ولا الجسم لان الصلب أغلاه رأيت سيداني كارفور، أسيبوش القصب الهواء تبوش كاريمون اللي هو اسمه لتيتفو لتفو. أما غليت مثلا إلى طبلاً، أما غمن الليجت ممكن لقبة، ات اتشس أسيبوش ده تحصل تحصد أدي بلوكا. أرتوت يوتي. عند إنسان غلبي نبت ترقيت تعصف غنت في في سن سوكان لوشرام اسمه دباديسولو لتنشن يشرب أسبوعي له فمي اسمه كاوندنج. يغلب ميدان الخطأ مرة تبدأ أدير قبائل حلوة جديدة شو اللي تسمى أولاً أزر بكوني في الحقيقة صار أزر ال الوقاية. إذن من الوقايه ان من, تقريب تقريب شغل. دا دا من بورس طبيعياً وجد شغلي مينس. بورس بس لغاب عليهم قبل سوق سا تقريباً ركب للشغل حسين ركب نتصمم الدال السياسي الآخر يصير مينس. تقول الله غالب إذا ما سنتولى هم تشيجن. بس حال خاطر تريج بورس سبع سنين سنتين للشغل ترى قعر ريال يمينس لاجتئام يمينس وهكذا توني تقول غلط. الزم أتن من عصمت وعيه، وما غشانه في سن سنين سنين مين سن، ممكن توسخ الذي في سن زين ميكروبات تيجت من دوني أن ربطه رونه وتجنون تبعاته. وأيضا ضخنت له عندما تتفكك تصبح أجزاء صغيرة، ممكن الد التلمزمه ااا، اللعب لازم أتعب يجدي، وهو لعبة الجسم أو جسد إيران. ضخ الزم ديكوا أحد من اللي تدزع لكم ضابصة، الزم ديك سرسل مع المعاشين. وليسي والوامن وليسوفوغ البيرس وليبس يغلبها تاع نكن دص طافه يشرك يغلبها دي في عنا وغير هذه شرك اطحص كان غير دشركه شرك اغون دي كثير الخطا توقع صغاد يقنحد مني من لحالتي ش... اني غمارو اترك يد الناس خل انو نتسمن بتغجن نتفرج انت تسمن بتغجن حقيقتني زده هشين الوضع اتني لا مختنق خصا دبا أد ادو تفرج الديس وتسنن ولا ما سيرتو خاصة مخلع ما كان سن بتغنج. إلا وسيد خدمة كل في الجسم النيمس نيمس ممكن سين ترجعتنا سيل الزدز أي البيتني ما لاجرطانني ما غلط فاحن مفصلان يعيشها ضابضا ممكن سسمعت في عد التكررت ذات الزدز عديك ملا تبوشة دا واحد تخصص الجن شيء خلاص يسدوه تماما. أما بتدقني غسمة لأن مندي أدي بتأتكرت الدمعات ممكن تحسش قيمس قعششق أسشق إل سستس بدقن جرح خاطر إذن الإسعاف نوع الحالة بسيطة. اول شيء نخلع تانين اول انسان يبوشى اسمه ماشين لغ الانسيدات التاني لنجرى التاني الفوسي اللي يبق اتس الجنبس ابيد ديقنو فوس فوس تشتين جس اديني دمارنس. يرزم تندس هذا ينزبسي توجد ضربات خمس ضربات بين لوحي كتيفيه في الظهر ضربات قوية سلكي فيتو ان شاء الله الجسم الغريب غريب ضيوض على هاي خطر استرقت لك كان نوحدي الضغط على الرئتين الذي لديس لهوة ملكان الشاتي سلكفيتو أي لهوين لمس الرئتين هو الذي يطرد الجسم الغريب إلى خارج الجسم أما بنسبة بتو لتنفعتوني برب إن شاء الله تنفع بتو, بتو تنفع هل ليس طريقته هيملين شدخ كيف كيف ذلك طريقتين لن لندفع الحجاب الحاجز من أسفل بشكل لطرد الجسم الغريب يتدرب عليها المسعفون في الإسعافات الأولية أما بنسبة لبزان تونيت صارت أبزًا من لا مثلاً ودون علم قد يمكن صارتوني ممس ممكن تصفى اللوبيا الجلبن ممكن أصرور يك الحبتة استح استحبس تقرجنس ونيو بترقصني ليش عفس أت أت أت ضحف وفوس النغ إدمرن سدي عفس نجفوس وتمسدي عادي قلعة الموت، عادي عادي جنود درس، جن جنس ما غير النغ، عادي عد جر غير غير غير النغ جري ضربات خفيفة في ظهره، التنووت الظهر، جسم عادي الرئتين الصدرس محصور بين يديه، فوسودة فوسجناء تغطي ثمانية الجسم الغريب من جربتهني وكانت اه طريقة اه جد فعالة. اصل نقطه اخرى وهي فقدان الوعي ممكن في المنازل مدوخه فقدان الوعي يعرف انه عدم الاستجابه للمحفزات التي توجد من حول الموصف يفقد الوعي لاسباب عديده اولا يزمنسن بلي ربي سبحانه وتعالى يسن بلي يخلق الجهاز العصبي يدرك بلي الاهميكس غير اهميه عظمى في جسمنا انت مدير الجسم كلش كل شيء لا يسيجرد لون جهاز العصبي بإذن الله سغاد عاد كل حادث صار سيون مصاب وليه نجمة تتحمل لون جهاز العصبي أدي في قدل وعيس أدي دبخ أدي دن إنسان نتا مرت بشكل لحماية الجسم لحماية الجهاز العصبي لحماية جميع عضاء الجسم إتصار سين دي جونكتوري لغيرنا تدارت سغاد يقع إكت إسم الله شو تنتونسيون المشكل في الكهرباء يدي كلشة دي جونكتورني بشكل لحماية أجهزة المنزل وكان يدق كميشال لفريجيرات يحرك كلشة يحرك. إذن بنادم كيف كيف سبحان الله اتجن أو انفقد الوعي نحن غالبا أسباب هذه أسباب عديدة جدا تؤدي إلى فقدان الوعي منها إصابات الرأس نوبة الصرع دي بيليبسي سكيني الألم الشديد يغكتي تمر قردارسم غير الرزم فوش ما قال الالم لنجم جهاز العصبي يتحمل ادي دوخ باش كدير الاح الاختناق يقن حديد وخنق الاختناق بكل صوره بخاطر نقص الاكسجين ملى ولا توادي الجهاز العصبي يفقد الوعي اما ما نركب كنحديدا لو صدر كبيده من هذا المخ المنظر الى لم يحتمل الجهاز العصبي اما يصدق الخبر الى المفجع صدمة نفسية شديدة ممكن يفقد اه الوعي لو سيدي فوح الرياح من السويطار ادي دوخ ممكن استكهرب اعطى تفتقن حتريسيتي ادي دوخ امبغف السلغارق ايلا اخير اذا يلزم اللوقات يلزم الحيمات مجشي ذكره او الاسباب اذا يحافظ في الجسم يحافظ في منس لا يؤدي الى فقد الوعي اما رو بالنسبة للاسعاف اولا ميلا يكن حدد يحوسه خسدي دوخ لسبب من الأسباب ذكره وهناك أسباب عديدة أكثر اسماء أخرى لا يسع المقام المهم يحس بنادم يخسدي دوخ دو دا دو الساد دارس شاء الله بنادم يترد ممكن ان يستلقي تماما كحاضت استمرت و لي تجي سمو شاول كيفيتو ربي يشال الجهاز العصبي اديتي مرض دخل لاحظ ربي سبحانه وتعالى بدا يجو صغادي دو وخا كنحد جيبد اديو دا تامرط و ندير كي كنحد دو وخا تيبد ما غيقب تم تم اديو دا تامرط ها داو دا تامرط ممكن الجهاز العصبي ليحس نقص في الاكسجين اذا منولي التالي عادي الجهاز العصبي اديو دا تامورت. أي نوع طعمرته ديسهل فول بشكل أديس نيد من إلى نتشمر الأكسجين إلى الجهاز العصبي بهذه الكيفية. بلي ما غادي تخليج المسعف بلي ما غادي يكون كده حد العص أديس ترجع الوعي سدي. فغالبًا مين دوخه الواحد نسن بعد دقائق أو دقيقة فقط. نعمة من الله. وكان أدي قمم من يفقد الوعي سب ممكن يعود يتفكر ممكن آآ تقريب أدين. وأما على الموسعف درس سغدر جيج الحدود وخ. أول قبل ان غادي من التصرف بان تتمكن من التصرف بان تتمكن من التصرف بان تتمكن من التمكن من الوقت من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من تامرت من التمكن من من التمكن من من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن خاطر لأن سبحان الله ينعش خلايا الجهاز العصبي ويسترجع وعيها أم بعد بات يدوخ ماش كادي تربطي الله يدوخ مغلاش يلزم هذا فحص الجهاز العصبي فحص الوعي كيف الشي يتم الوظيفة العصبية تتم بطرح أول سؤال أول شيء أتي السؤال هامي تضيد هو شبك بات تحسيت لك تسلدي لآخرة بات يجاوز خلاص بات واس يجاو ممكن ولي تنجز ما تيجاو ساعة ساعة لا يتسلها فاقد للوعي تسلها بس حولة نجمة دي جوابسي باتت لك تسللي دي اتجي قنج جسمتان رصبت طاونت شما سيراي فوسي كما حرشة غيرت الى اخير باتت قعم اواموني لاش ممكن اطبز ولا طبز سجل الساك باتت يجو الريفلكس بسما ينعكاس حرش هادي سن اهو لا باس الى لوعي باتت لاشين الا فاقد للوعي لا يدوغ بعدها مني مباشراتني من يزن تحرير المجاري التنفسي يجن في كل ما ماليز توعكات كنحسبوا باش الحسين مانس نورمالي الالام يخصتي الدوخ نحرر مجاري التنفسيه كيفاش نحررها لازم انسم بلي من حزام الى الرقبه يعني لان سير لازم نرخيه الحزام باشي الكاشني القال الكرافاط معني اي لان يتزجر كاع من حزام الى الرقبه نرخيه اموري باش كيدير ايماس اين ونراقب طبعا التنفس اسكو نفسه نورمال ونراقب النبض الا عادي خاطر سبحان الله غرات ثلاث وظائف في جسم الانسان مرتبطه خدمه مع بعض بالتنسيق حتى تبدا تتحقق الحاله حق انت ساعات كسرامون بدا يفقد الوعي ممكن التنفس يذبد ولا دغد بدا يولي بالتكهرب ما بالغرق ما بصدمه مثلا ممكن تنفس يذبد الخطني والوعي يذبد وهكذا يسمى غرس الارتباك ومن ديما من فحص دي الوعي نركب لك نفس عادي اما النبض الا عادي سيفحصوا انه مصابوا متان قد المشكلة سلو واحدة انه فاقد الوعي لات نفسه نورمال النبض لا نورمال داني يلزم ان توله الجسم الحركة الاساسية اتنج ميفقد قلن حد الوعي يلزم نضاعه في الوضع الامنية الجانبية نسرس في الجنبس ها ما في الجنبس ما النسب اللي هناك انعكاسات خلق الله سبحانه وتعالى في جسم الانسان تسمى امنية غرق انعكاس البلع انعكاس السؤال الدلسن هذا التصنع انعكاس البلع صغت عاد كنحد عادي صحيح هناك غدد سته في فم الانسان تفرز اللعاب صغطاو ديك من الريق يمين بنادم اتقلمس بلا ما غدي فق اكت انفولونتي ملي كنحد في فقد الوعي او نول ماضو ولي معنى ذلك وكانت تشتت في الظهرس اين اللعبني الريق عدوة القصبة الهوائية يسود القصبة الهوائية يختنق يموت ما خاطر ان جيتها تصف الظهر وان الانعكس الاول خاطر مين لا يفقد الوعيس ولا يلمز مي يلمز الريق هذو الماعدة صح الوقت انه ولا زوج الماعدة الزوج قصبة الهوائية تجرجون الهواء التبوشة ادمت الانعكاس الثاني دين انعكاس السعال ثمنت اشراك كيف سيتقاع اشرا يقول رجل من شرق ننتني نتني شرق مسحرسين في نوع من ظاهر التوقع ج ج سبحانه وتعالى يخلقنا الجهاز التنفسي التنفسي يحمات كيف يحمات أو القصب الهواء يتجري تتوطأ الهواء يجوديس اعصاب حارسة سقط أط... مثلا تروقش الحبة لمعش ما تستثنوامن ما نرق القصب الهواء أو الحراس ويحسسني بتغدج لازم باللي او الجسم الغريب اللي يتفرض لازموا لي تيت ختيدا شلس الجهاز العصبي اللي الجسم الغريب اللي يتفلك القصب لازموا جهاز العصب يتفرج ادوش امر للعضلات التنفسية ديس الحجاب الحاجز وهي اقوى عضلات الجهاز التنفسي عضله الصدر عضله الظهر بتجهمت العضله تقوم بتقلصات شديدة العضله تتقلص اي تقلسات باش اداد رنت الرئتين الجس لهوا مس اي الرئتين اداد سين تقلسات زنت لهوا الججر الرئتين غلو صغار بشك شكل ديفيرونج اسم الغريب لا خارج الجسم دين دشرق احوني يوقع سكيفيتو ما دام الجسم الغريب لا تجرجت ما دام لا يشرق لك هذه دي, دي غازات لي صفر القصب الهوائي وكن آتي راح الانسان ادي يستعاب مخطر قد هضره طاقة كبيرة او ان اعصابه مليقين حديث قدل وعيفه الخدمن وتعسين يدوخ وتعسين معنى ذلك وكان اضيوات اللعاب مغلقي وهو الاخطر مغدم يوم القصب الهوائية يسود القصب الهوائية فيختنق فيموت ولهذا الحلسي اذا ما تجف الوضعي الامنية الجانبية باش كبدت يفضل ريقى الدفاع الوزغار بدت زيدا من الدفاع الغزو الوزغار وهكذا ولتواتي القصب الهوائية المقيم الجيت انت بجانب بدأ انت واش انتشي بقين باشك الدفاق قولت نترشي سوامان دي سم ماضن باشك الدفاق قولت نتقد ونسقلق يمان النقر ربي لا يريح المهمة نراقب لا يختنق، هذا اسقد عباعت الثواني الدفاق بلا بغاد اه ان حرج يمان النقر مغام قلق يمان النقر الميد نتقلق الميد دي واخي قنحد بدا يتقلق الشي ساتج في الوضع الامنية الجانبية سلكي فيت ويتراقبت لا عيش صقي ان شاء الله ما يكون غير الخير نقطه اخرى التسمم في المنزل يقع التسمم ادوق اد يمكن اد يقع التسمم بالاغذيه الفاسده ممكن بالمواد الكيميائيه ممكن بالادويه اولا بالنسبه للوقايه بالنسبه للاغذيه لازم انتوا لو خاصه الصيف لا يسد ان تولاه من الاغذيه الفاسده طبعا ممكته الدرت انت تقريبا ثلاثه ربدك قبل تعد الوجبات الغذائية سيرت المعلبات توني الطماطيش توني معلبات أن لا خاصة تاريخ انتهاء صلاحيا يقدر تاريخ طيش والقارئ خسر سيخص منش أضرب حقتي لعدية سيكون بعدا ذي خسر دي المالين باش يقدر صح هذي سممي ماس ولا ولرحل لو ستجل الإيكونومي على حساب صحته تاني بالنسبة ترزم البط فانسيسك ترحت النورمال اوه التوحدة تخمر الا فاسد بتا تقوم في البط الا فاسد قاعد شغلو بابس ادي تولى طبعا نضخ مع الحفل الجيد المواد تكون الفرجيدار الاخير الاخير توني إلا تقريب الويقاس لا اتبين اما بالنسبة للمواد الكيميائية الحامضية ان تطي الخطأ ان تطيق المدن الفوضى تقان في بعض الدارين اد بيناين دي ليون في عدة قرعه تص محلول سكر من كنوتيه لابورشوس تيفضل اد بيناات نفرغ من قرعه ليا و قرعه الخلاط نواما هاد السرتمانيه دير حد يفوت ادي سوغ حوادث مميتة موت السبب ن اما بالنسبة للأدوية خاصة الأطفال يتسممون بالأدوية انتوالي الدووت وطوطيش مانيكدوسين طابلاء في متناول الأطفال وخاصة الخطأ التي تقع عنده البعض المدن ارى وليغس ما تنشس أطبيب دووت وليغس ان يسوا الدواء هادي بدي قرسوني القازوز باشكا دي سوين سورييني اما غاين حبتنين الدواء سيني توني الحلوة من بعد في غفلة عن أميهم أبيهم مع الوالدين ها دي سوين قازوز ندر اه السفطار الخطأ الان اه اسمى سبباً ديس دي الوالدين ولهذا يلزم ان تولاه يون اخطائه انه فبا اه ان ديس اما بالنسبة لي اه بالنسبة للمحالين بالنسبة للمحالين الاحباض يذكره هناك وقعة صرغير سفو يزوان اجي سنت زون طون تات جانت ميناش دارت تسيقنت يك تسيق يك تسترد لا كوزينيير تنيتو تسترد لا كوزينيته بيد ديكابول محلول حامضي دي خطير جدا تجد الخلاط سرس دي باش كتعاون زعماء اسفه تنيتو تسيق دارت تس سبكت فوت تزوا ديرك الخلاط ني شويه تقيم 15 20 يوم سبيطار طرحلت تموت يمارا نركبوت ما سميت حتى او انتهت سبب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 كميه السور قرات مثلا طوط الشور مغايسوجنس مغربص موكل الدين دويت ني كومبرميني نتناوي غير السبيطار مالوطرياس ني شوت الدواء اللي سيو شول كميه الا شو هو طبعا معلومات عن طفل التلقيحات الامراض اللي يتعانى سيسن الى اخره اما بالنسبة لشرب الاحماض يلزم نتو لا بتكنحد لازم لكم مضابص زان الشور الاحماض ان تلو سقيتني يلزم نعاود نثبت غص يلزمو نسقي يلوسيشينيش يا تصخيا بخطر ممكن لوطاسن كذا دناس يلزم تجيبلنا بلي المعده ربي سبحانه وتعالى خلقات الجدار يتحمل احماض والترحي بعضها كذلك يسمى الانتهى الثانية نسمى الجدارس يسمى يقاوم هاتي الأحماض لذلك يقولون أنه يقولون أنه يسويش الزيت مغان مغان مغان الحليب يقولون ديس الخطورة خاطر لأنه بعض الأحماض يمكن أن تسويش الزيت آم مغان الحليب نيجي الزيت ممكن أن يكمل هذه الهب لهاب وجرع الديس هذا السبب ممكن الممكن الحالة ما ممكن أن تتعاد شي سبب لهذا يجب أن نبيل اثنين الثنين العين الث المحلول حامضي من القاعدي اللي يسو الكمية تيسو ناوت باستعجالي للمستشفى نتنين سنة بتغسج ما مادة ما مانت المادة المقابلة لها بشكت نوتراليزها بشكت حللا اما ازجن قاع الانبوب بشكت نصم هاي المادة الني توني اوهوض تدور النشين اما نقطة اخرى ضربة الشمس تيتين تفوت شاني مارو سخان ثلاثة انواس و سبحان الله هذه الحرارة شديدة ممكن الى البعض المدن يتعرضون لضربة الشمس من الشيء نسمبل لضربة الشمس قوية جدا و ممكن تؤدي الى الموت لا آه آه خطر تسبب اسمها ضربة الشمس الكودسولة يثبتها يتوقع صغاد يعدكن حد فجأة يفعل فوت يتعرض لتفوت تابجنا استرعى الجلد الجل الجل يتعرض للشمس لمدة طويلة وبصفة غير تدريجية وستيش الفرسة الجسم باشي كده يبدأ يعرق طبعا يصاب بضربة الشمس وخاصة ممكن يكون حداب الظلم مثلا تتنى الحوش وما تتنى لاطراس اما يكون حد يقين الجور تفوت تابع جناس ترعى ممكن يتعرض لضربة الشمس سيد الاعراض اللي اسمها نتيتي تفوت درجة الحرارة حرجة الجسم سنشينسن بلي سبعة وتلاتين درجة بنادم غرس درجة حراس سبعة وتلاتين هذا ممكن الحرارة تتلقي الى أربعين درجة فما فوق دكت اسمه دكت الدرجة الحراسة حالة خاطرة جدا أن في الجلس يح يغلب جاف ولا يعرق أتركتي دسق ونيدل مشكل خن نبض نبض سريع جدا نول النبض صغار ادي حد ثاني خاطر تلقى صبر الهوائية أشرام. إلى غنوزر شريان سباتي سلجيتو. غن شريان سباتي سلجيتو. ل ل قرنس. وكان حد أديدر أو اللكرة أو الفراغه. أدي بداية حصة نبضة القلب. دين يكون حد أدي عد تقصت. أديرجع أولس في الحالات العادية للإنسان الراشد من ستين إلى ثمانين نبضة في الدقيقة. لا ماين سبعين. أبضن سنين ثمانينين فمادون. غرس نبضة القلب في الدقيقة من ثمانين إلى مائة. لا يجب أن يكون من 100 إلى 120 نبضة في الدقيقة توت تفوت ممكن أن في عدد على الموين 70 ممكن أن يكون في المائة 110 أو 120 نبضة في الدقيقة يغلق ممكن أن يكون أن يبدأ أن شديد لأنه ينصف نغس للموضي الغثيان ممكن حتى أن ممكن أن يبدأ أن يتهرت فيها تفوت ممكن أن يكون هذا في قدل وعيس ممكن أن يضع فيه سبات ممكن في غيبوبة ممكن حتى إلى الموت وقتها وقتنا الوقايت ضربت الشمس يلزم حد حتى يسما سيدي خدمت فوت مثلا المغرب يقصد يتعرض للشمس تدريجيا بالسبسي خاتي فجاءته يقولوا السولك قال له ماسو مني غاشي الله يبارك تجويتك تخدمت زوجتي غفش الشمس والوخا انت كيما سنتفوت اليمار شيء غير سبب باباك ديبت خمس دقائق تفوت حتى تحس كيفاش تتقاوم يفهمي ان الحل بسيط جدا مشي صعب ده صعب لوحدنا تفوز تمتوليتها في اسماء كلا كذا جود تفوز يعني أتبدأ مارو تحمى بسيبسي الجلد بنادم الجسم اسمه اللي يقاوم بسيبسي والجلد أدي فرز لختني المادة التي تحميه ال ال تحميه من طربة الشمس وطبعا أدي بدأ يعرق اسمه اسمه دي يقاوم بس تحميه لفوج أتن للمشكل أما لا الخطأ يتوقع عن بعض غرص طونابيل ممكن أن يتطروا مثلا طونابيل كما قلت تفوت تفوت لتصرع السجنات نيتا ممكن يفتح تفتح الناس لتصرع شخص خمس خارق تفتح صاحب الزيني وولا ودينها جهة ساعة ما ساعة ممكن أن تفوت سطرق ممكن أن أتوها الكنسة الوضع يتفوت إذن الوقاية تمشي النار يتعرض للشمس تدريجيا يلبس ميلة خدمت فوت هادي تشكن 2 تشيش مثلا تملا تمكنشاش ماكطلع حفايت اما يكد دلاله وخاصه الضخبه يكمل يشبزش اغانيف يقنس مورا فضفاضه السماء ومنزيرين تخبي بألوان زاهية اسمها دملال بلوسيال سوسوه من يخدم تفوت ما معرض للشمس اديسو ولا عليه يكمل الخضرة والفواكه هذا تفيد كثير نتقول لا سيرتو دخ تي تندفوت أبزان تزعلك مخاطر قدوم ومن إذا الإسعافس بتقعد حد تعرض للشمس اللي ضربت الشمس الإسعافس كيف يكون دمعلت ننقله الى الظل يجنون يجنون شندي علبسي دبرد أغانف عتنصو دس في الظهر الشمس مراسبسي تابجنس أغلو جنا أسن تسي الشمس مراسو كلدي قم غرس البرمودا برك أنا رشِي الجسم سوما أشرومس الجبهة ممكن قاعد دا دا دا دا من زمان دي الصباح نسير تجس دفر الأشرامس الجبهة سيغمس ممكن قعدت منو يقدر دبرة دي بسش نكسر المروحات جلزمن صوتها وندارش الحرية جلزمن صوتها صرعان بسحمة ود ثمانية أنبت نوشس أدوسو من عش نوش أدوسو أنت بدي سو باستمرار مخاطر الوضعية ممكن جدا تؤدي الى السبات ممكن الى الغيبوبه ممكن الى نزيف اذا ما تولت الرقبه تنشك ما لازمنا السبيطار دمعاش واختم بنقطه اخيره وهي التسمم العقربي الوقت تغرد ميمار ولا كان صنب بلي هاد ولا تغرد ممكن تؤدي بالانسان الى الموت الوقايه لازم نقوم بتنظيف, بتنظيف احيائنا شوارعنا منازلنا سترتو الجرد الجرد النخيل عجز النخيل الحجارة والطوب والأشياء والفضالة يلزم أن ننظف وسنتش يتغردت ما نذكر. النسب اللي تغردمت من ذوات الدم البارد كل مني اللي نديس رطوبة مني اللي نديس البرودة الرطوبة. ثم مني أتجتت الدرت كل مني لا نكرم مني نضم الزكوديني سوشي لا تضاعش ديني الأخوشي لا ديني مغين سفسة في وهكذا تخد زوك المغاسل مني اللي الرطوب ديج ديجلون. رك أن الخطأ التوقع سيكون سيكون أخلع دي ما دعوه تبتغب ببس ولا يخلع ما خاطر ما يتخلع على تشتين المصاب بدلا يخلع على المصاب للمشكل تتسارع الدورة الدموية سوما يجب أن أدعى الغرنق بغروجة الأعصاب مثل هذه الحالات الخطأ الثاني لا يبذل أي مجهود أو المصاب يجب أن يتحرشوا للجور ولا سوق السبيطار ولا سوق ا دزو اي ايت سبب اي كان سبورتيف تسوق صغار انت زوا فوتينغ يتسابق غالسبيطار يا ودي مي تورطت فالسبيطار يودا دينف انتيموت ض دخل... مشكل الخطا ونتشقي الجرحني سلالام وانت يجيل وقارو ماشي تحكي انطورو هذا الزيار ممكن يؤدي الى بطر العضو وانت ممكن وستثيرو للحسين يسواقس انت غارد انت هذا صبح انت جنس له وقارو اني اصني كدر العضو بذلك الريباط المحكم الاسعافس كيف يكون نهدئ المصاب نهدئ ما النزر ونهدئ المصاب بالدعم النفسي طبعا انت وله بلي فعل انه تسوق سو لا يتحش طب السدره لا ويوش ويصغني ويوسوس تسوق من الافضل من خطر انواع باش كتسمع الاقل من النوع نمنعه من بدل اي مجهود مادي الذي قاد نشمر الكرسي في الطوموبيله نبرد الموضع ني بالثلج سلاجلاس لتخفيف الالم وننقل المصاب الى المستشفى في ظرف ساعتين يلزم غيرنا ساعتين حتى الى ثلاث ساعات لازم نتنقلوا للسبيطار من مصل ضد التسمم العقربي ان طبعا المصاب الوظائف الحيويه ماشي ذكران طورو وسيرتو خاصه الوعي والتنفس والنبض ساغنتطلبوا نسجن السبيطار قال لي اتنجيني باشكتن راقب اتنج ونتقلق ايما انه ابتن شاكنا ضحايا ونتقلق ايما انه غير مصاب انه قال الله الا لا بس اتنوي على طريق الميدن قلقن فغن اوضن اصغار دوخن عاوضن نرينتن اه, آه الاسبيطان دخنته مراحل المرحلة الاولى تخدر موضعي تنمو الالام مبرحة في موضع اللدغ ديس ممكن اترافي في درج حرارة الجسم يترى في نباضات القلب ممكن يضيع رقوة هكذا واني 90% من يوضع حتى هون فاز المرحلة الثانية يمنع 90% منعا ولكن بدها يوضع الوظائف الحيوية تضررت كالتنفس بداية حساس الاختناق اما يبدأ الوعي يبدأ الدوخ اما يبدأ أولسة حساس نباضات القلب غير عادية داني إلا في مرحلة متقدمة كناديا وسبطارة جن في اسم الإنعاش المركزة داني بطن لنا أتنجديني إزم أتنجديني للمراقبة الوقت لا يقدر والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله مشتار جيه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد وكما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد وصحبه وسلم سلم اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة أرحم رحمين اللهم نسألك من الخير كله عاجله وأجليه ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وأجليه ما علمنا منه وما لم نعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وآل محمد وصحبه سبحان ربك رب الكرب العزيز العظيم صفو وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.